يا غزة يا بلد الصابرين انتفضي عن آخرك وثوري واشتعلينا من تحرقهم تشويهم انطلقي موتا وبراكين دماء الاطفال زكيه وليح اهل الحق نديه لا تاسي لصمت الصامتين يا غزه النصر سياتي وسيزهر طهرا ورياحين يا غزه يا غزه صبرا اني أحفر لبني صهيون على ارضق قبرا